ولا ان شاء الله يداوينه ولا ان استعان يعون لا لا يعيننا كنت سما من المعلوم ان الحديث ليس على ظاهره لان سما المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن الله عز وجل فسمو معناه ايمان دين معناه ان الانسان اذا كان وليا لله عز وجل وتذكر ولاية الله حفظ سمعه حفظ سمعه فيكون سمعه تابعاً لما يرضى الله عز وجل وكذا الذي قال في بصره وفي يده وفي رجله وقيل المعنى أن الله يستدده في سمعه وبصره ويده ورجله ويكون المعنى أن يوقف هذا الانسان فيما يسمع ويغفر ويمشي ويجلس وهذا اقرب ان المراد تسديد الله تعالى العبد في هذه الاعمال الجوائز وقوله لا انسانا لينسال ان ينسال ان ينسال ان يروح ينام هذه الجمله تضمنت شرطا وقسما أيهما سابق القسم ولهذا جاء جواب القسم دون الشرط فقال لا أعطي منه وقد قال ابن مالك رحمه الله وحده لا لاجتماع شرط وقسم جوابنا أخرت فهو منتزع يعني اذا سمع شرط وجواب فقسم فحديث جواب متاخر ويكون جواب ان يكون متقدم فهنا الجواب المتقدم لانه اتى مقرونا بالله بلا بالله نعم ولا ان استعاذني اي طلب ان اعيده ان يكون ملجا له لا وعينا له رواه البخاري قبل ان اساله طيب اي سؤالك يا رجل يا ابو لنتراجع حسب العام اطلاق حسب العام فمثلا جاء في حديث الصحيحه ثلاثه لا يكن من الله ولا يوم قيامه ولا انظر اليه ولا يزكيهم ولا يوم عذب عليه هشيم غزاني وعائل المستكبر فهنا هشيم غزاني ذنه اعظم من ذن الشرف والعائل المستكبر فقيل المستكبر مش مستكبر, فقير مستكبر. عليك إذنه أعظم من السكوار الغنية نعم إذن صارت الله فيكم أن يكتر الكلام فيه على كنف العوام لمثل في القضاء والقدر هل الإسلام متير أو مخير نعم أو ميثرة نعم فنحن إذا تكلم العوام من هذا كيف يجب نقول هذه كلماتهم قدعية لا جاء أثم القرآن ولا في السنة ولا في كلام السحاب ثم الانسان مخير بالاصل انت الان هل ما تطاقتني هل احد يجبرك طيب نقول هل خلاف هل احد مجبر اذا ذهبت الى دكانك هل احد مجبر مسير انت نقطاه فاخر هذه الكلمه بدعيه يجب حلفها من قواميس الكتب ثم عندما نتنزل ونخاطبه بما يقول يقول تعال انت انت خاطب هل احد يجبرك على هذا هل جوابك سيقول لا اذا باختيارك ولا باختيارك سيقول بخليه وكان ثالث وهي وهي ويقدر نعم لا الاهي سهل هذه الحلقه اوات ايضا ما نجاه ما نجاه هي على كل حال اقرب من اللي قبله لكن ما نجاه لأن, لان اللي لان اللي يسمعها سيذهب فهمه الى التيسير التيسير الخير نقول الشر على الخط الطايب ان الاعمال مكتوبه والاقوال مكتوبه ان ما وقع مكتوب من الاعمال والاقوال كما تفع الحوالي فهذا الكلمة يصلح ما يصلح ما يصلح حل الإنسان إذا أرس نقبل بحالف هل هو قصد؟ لا قصة؟ ما قصد وإذا عمل قصد نعم أهزة أوليكم أنت حرف أن الشرط لأنك مباعث لأنك مباعث لأنك مباعث فالله يسرع لأنك مباعث هذا الشيء يقول يا عامل عشان اعمل صالح وما يترتب علينا سوء هل تكتب له او لا فالجواب نعم تكتب له لانه ليس هناك شرط ان تستحب الملك لها لهذا العمل لكنه من الكنال ان تستحضرهم من اجل احتساب انت ساتب هذا على الله نعم جواب جواب ثواب العمل نعم يتخلى ليش؟ يا اخي في الفندق لحسن المكان في اول ما ما في ايش؟, إيش؟, إيش؟, إيش؟ إلى روضة. روضة. روضة. روضة. روضة. يعني في خطوه من القصه الروضه عند الفان دي الروضه يا رب الروضه غير من الروضه يعني في المسيدنا برهص نعم نعم الذي نرى النور ان حد الانسان مكانه ما دام في المسجد لا باس به ولكن اذا استفق الناس يجب ان يقوم الى مكانه لانه لو تاخر لازم من هذا ان يتحقق لقاءه الى الناس فاذا كان يرقب مكانه فاذا استفق الناس قام بدون ان يتخطى النقاط وجلس في فلاح لكن انت تقول ان اذا بقى 10 دقائق شنو حكمي اذا بقى 10 دقائق واذا امامه عده سهو يتخطاها ويؤذيه نعم هذا هو الكلام الصحيح الي يسمع كل مؤمن ان هذا انا سنه الاولى الذين امنوا وعملوا التقوى فاذا اجلئ الايمان واتقى كمل الايمان لان التقوى ان ان تعمل بطاعه الله وتستنبه محارم الله نعم ما يعني اذا غيرنا من هذا الموضوع اذا ممكن اقول احد ما يعلم من هذا الرجل مؤمن تقي اذا انت علم اذا انت عالم فاين تدرينا دع عديته ليش اذا لم نكن سببا للمعاده بعد معاده المسلم الحق طيب انها مساله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ان بعد فقد تكلمنا على شرح حديث ابي هريره الحديث الذي قاله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى وليا الى اخر ما في هذا الحديث نعم ففي هذا الحديث من الفوائد اولا نعم ان معاداه اولياء الله من سبائل الذنوب يقوله فقد آلمتم بحرب وهذه عقوبه خاصه على عمل خاص لا يكون هذا العمل من سبائل الذنوب ومنها اثبات الولايه اثبات او نيا انها عزوجل ولا يمكن انكارها لانه ثابت في القران والسنه ولكن الشان كل شان تحقيق للمناخ بمعنى من هي الولي هل تحصل الولايه بالدعوه او تحصل بهيئه اللباس او بهيئه البدن لا التقوى بينها الله عز وجل بقوله الذين امنوا وكانوا يتقون فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا واعلم ان ولايه الله عز وجل عامه وخاصه فالعامه ولايته على على الخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم وهذا حان لكل أحد من المؤمن والكافر والبد والفاشر ومن قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت والفتح رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وولاية خاصة وهي ولاية الله عز وجل للمتقين قال الله عز وجل الله هو ولي الذين آمنوا يخزهم من الظلمات إلى الموت هذه ولاية خاصة وقال عز وجل ألا إن أولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فإن قال قائل هل في ثقوة ولاية الله للشخص أن يكون واسدة بينك وبين الله في الدعاء لك وقضاء حوارجك وما أشبه ذلك فالجواب لا إن الله تعالى ليس بينهم وبين, الله وبين عباده واصف وأما الجاهلون المغرورون الذين يقولون هاؤلاء اولياء الله هم واثقون بيننا وبين الله فيتوسلون بهم الى الله اولا ثم يدعونهم من دون الله سامعا من توا الى هذا الحديث استاق الحرب لله عز وجل فقول اذنته بالحرب وقد ذكر الله تعالى ذلك في اليد ايضا فقال فان لم تفعلوا فاذنوا في حرب من الله ورسوله ورخا ذلك ايضا في عقوبه قطاع الطريق ان ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسن في الراضي فساده ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهما ورجليهما خلاف او ينفوا من الاهل ومن روايه هذا الحديث اثبات محبه الله انه فاضل بقوله وما تقرب الي عندي شيء احب الي مما صرفته علي ومن فائدة ان الاعمال الصالحه تقرب الى الله عز وجل والانسان يشعر هذا بشده اذا قام بعباده الله على الوجه الاكمل من الاخلاص والمتابعه وحضور القلب احس بانه قرب من الله عز وجل وهذا لا يدركه الا الموفقون والا كما اكثر الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ولكن كثيرا منهم لا يشعر بقربه من الله وشعور العبد بقربه من الله لا شك انه سيؤثر في سيره ومنهجه ومن تواجه هذا الحديث ان اوامر الله عز وجل ليست نافره ونافله والنافله الزائد عن الفريضه وجه وجه هذا التخصيص وما تقرب اليه عبدي بشيء من الحب الالي مما افترضه عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ومن فوائد هذا الحديث تفاضل الاعمال من حيث الجنس كما التفاضل من حيث النوع فمن حيث الجنس الفرائض احب الى الله من النوافل من حيث النوع الصلاة حبه إلى الله من ما دونها من الفرائف ولهذا سال بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أو العمل حبه إلى الله قال الصلاة على وقتها فالأعمال تتفاضل في أسناسها وتتفاضل أجناسها في أنواعها بل وتتفاضل أنواعها في أفرادها كم من رجلين صلى يا صلاة واحدة واختلف مرتبتهما ومنزلتهما عند الله كما بين المشرق والمغرب ومن فاجئ هذا الحديث الحث على كثرة النوافل لقوله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ومنها ان كثره النوافل سبب لمحبه الله عز وجل. كان حتى للغاوي فاذا اكثرت من النوافل فابشر بمحبه الله لك. ولكن اعلم ان هذه ان هذا الجزاء والمسوبه على الاعمال انما هو على الاعمال التي جاءت عليه في الشر. فما كل صرات تنهى عن الفحشاء والمكر وما كل نافلة تقرب إلى الله عز وجل أقول لكم هذا لا تيئيسا لكم ولكن حثا لكم على إتقان العبادة وإكمال العبادة حتى تنالوا الثواب المرتب عليها في الدنيا والآخر أعلمتم هذا؟ ولذلك كثير من الناس يصلون الصرات الخمسة وان نوافل لا يحس ان قلبه نفر من المنكر او نفر من الاحشاء في وفاق على طبيعته لماذا هل هو لنقص لنقص الاله او لنقص العامل نعم نقص العامل العمل وهو لا بد ان يؤثر لكن اذا كان العامل لم يتقنه فات هذا الذي يركب عليه والنفاجه هذا حديث ان الله اذا احب عبدا سدده في سمعه وبصره ويده ورجله ان في كل حواسه يسدده في ذات بحيث لا يسمع الا ما يرضي الله واذا سمع سمعا كف و كذلك ايضا لا يغلق بصره إلا فيما يرضي الله وإذا أبصر انتفى كذلك في يده لا يبقص بيده إلا فيما يرضي الله وإذا بقص فيما يرضي الله انتفى وكذلك يقف فيه ومن فرائد هذا الحديث أن الله إذا أحب عبدهم أجاب مسألته واعطاهما واعاده مما يخر فلا له يحصل لهم المقلوب ويزول عنهم المرغوب يحصل المقصود في قوله لان سالني تاوينا والمرغوب في قول يزول المرغوب في قوله ولا نستعاذني لا اعدن فينقال قائل هل هذا على اطلاقه انه اذا سال انسان اي شيء تجيب ما دام متصفا بهذه بهذه الاوصاف فالجواب لا ان المسؤول يقيد بعضها بعضا فاذا دعا باسم او قطعه رحم او ظلم الانسان فانه لا يستجاب له حتى وان كان في الوه حتى وان بلغ هذه مرحله العينه محبه تحدث الله له فإنه إذا دعا بإثم أو قطع فرحم أو ضيب لا يستجاب له يعني الله عز وجل أعدل من أن يجيب مثل هذا نعم انتركوا عن هذا الحديث وهو واضح ثم قال الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه الناجي والبيهقي وغيرهما المؤلف رحمه الله النوع في هذا الكتاب يتساهل كثيرا يتساهل كثيرا يورد احاديث ضعيفه ورضنا يا حسين هو لانه مخفاه ورناج رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم يتعقبه كثيرا ولذلك يحسن منا ان نعلق على المتن لبيان درجه الحديث لبيان درجه الحديث لكن غالب ان ما يذكره من احاديث ضعيفه في هذا الكتاب الغالب ان لها شيء واحد يرتقي بها الى درجه الفسد هنا يقول مال رحم الله غيرهم الاجماع واذ به قوله لو اخذنا على هذا العموم لكان اهم البخاري ومسلم وابو داود والنسائي ليقول هؤلاء في قوله غيرهم لكن نعم لكن هذا ليس بوارث ينادى لانه من عادتهم اذا ذكروا المخرجين الذين دون درجه صحيحين ثم قالوا ا و اهما فالمراد منه وجوههم او مث او مثله لا يريدون ان ان ان ان يذكر من هو اعلم لانه لو اراد من هو اعلمهما نعم لعيب عليهم لعيب عليه على من ذكر دون واحد على الان وهذا واضح بان الواجب ان يذكر الاعلى ثم يقال وغيره انتبهوا لهذا النص اذا قال وغيرهما فهل يشمل جميع المحدثين جميع المحدثين المخرجين لا يشمل من كان في درجتها او لا او دون في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمة علام هنا للتعليم أي تجاوز من أجل عن أمة الخطأ والنسيان والثالث نستقل عليه الخطأ أن يرتكب الإنسان وعلى الخطا عن غير عمد عن غير عمد هذا خطا النسيان ذهول القلب عن شيء علمه اولا ثم نسيه الاستكراه ان يكرهه شخص على عمل محرم ولا يستطيع دفعه يعني الالزام الاجباره هذا الكراهه هذه الثلاثه احداث شهد لها القرآن الكريم أما خطر النسان فقد قال الله عز وجل ربنا لا تآخرنا كم إن نسينا وأخطأنا وقال الله عز وجل وليس عليكم دون حنتين أخطأتم به ولكن ما تعمل الغلوب وأما الكراه فقال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مقمئن بالإيمان ولكن من شرح بيكف صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحفوا لهذا الدناع الأخير فرفع الله سبحانه وتعالى حكم الكفر عن المكره فما دون الكفر من ما أعصي من فاق أولى لا شك إذن هذا الحديث مهما قيل في ضعفه لانه يشهد له القران الكريم كلام رب العالمين فلنرجئ الى الفوائد في هذا الحديث رحمه الله عز وجل ولطفه بعباده حيث رفع عنه الاثم اذا صدر منهم ما صدرت منهم معصيه على هذه النطقه ولو شاء الله لعاقب من خالف امره على كل حال ومن فائدة هذا الحديث أن جميع المحظورات أعني المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله انتبه لا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله أما حق الآدمي فلا يوفى عنه من حيث الزمان وإن كان يوفى عنه من حيث الإثم أما من حيث الزمان لا طيب قلنا جميع المحظورات يرفع حكمها وكأنه لم يفعلها ولا يستثنى من هذا الشيء فلنضيب أمثلا رجل تكلم في الصلاة يظن أن هذا الكلام حلال جائب فهل تبقل صلاةه لا تبقل صلاةه لأنه جاهل مخطئ ارتكب الإثم عن غير قصر لا تبقل صلاةه وهذا فيه نص الخاص وهو معاوية من الحكم رضي الله عنه جعلنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما فيه صلاه فتنح عاطفا عطس فحمد الله فقال له معاويه يرحمه الله فانما المصري باصغر جاء ينقول اي نظره نظره انفاق فقال واشكل امياه جاء كلمه تودى فجعلوا يثبون على ابخاض يسكتونه فشك انتهت الصلاه دعاه من كان بالمؤمنين الروح الرحيمه محمد صلى الله عليه وعلى اله قال معاويه هو هو الله فسبئ به امي ما رايت معلما احسن تعينا منه اللهم صل وسلم عليه ما كهرنا ولا شتمني ولا ضرني وانما قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كذلك من الناس إن مهى التكبير والتسبيح وقراءة القرآن وجه الدلالة أنه لم يأمره بالإعادة ولو كانت الإعادة واجبة عليه لأمره بها كما أمر الذي لا يطمئنه في صلاةه أن يعيد الصلاة واضح الله غير واضح طيب يسام يصلوا فسالنا عليه شخص قرع الباب قال تفضل نفسي ان يكون جشباب ضبط صلاته لا اصل لانه ناس ما تعمد الاثم طيب انسان افرها ادا ان ياكله هنا هذا رمضان فاكل اي يفسد صومه لا لماذا يعني مكره لكن مشترط في الاكراه ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما امر ما ارهب به اما اذا كان الاخر قادر مثل ان يقول للشخص يا فلان كل هذه التمر وان وان لم تاكل ضربتك او قيدتك وهو اضعف من الصانع الصانع يستطيع ان ياخذه بيده بيد واحده ويقيد هل هذا إكراه؟ ليس إكراه، لماذا؟ لا؟ لأنه قادر على التخلص قادر على التخلص فلا يكون مكرر لكن كلام على أنه هدده لهذا قادر على تنفيذ أمره طيب صائم أكل يضو الشمس غربا ثم تبين أنها لم تغرف يعني سمع مؤذنا وظنه أذانا بلديا فأكل ثم تبين أنه لم يؤذن ولم تغب الشمس هل عليه قضاء لا ليس عليه قضاء لماذا لأنه جاهل لو علم أن الشمس باقية ما أكل لو ضرب على هذا ما أكل ظننا ان الشمس غرابت باثناء هذا الاذان فلا شيء يعني صوته صحيح وقد جاء النص بها في هذا المثل بعينه فقد روى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انهم احفروا في جوني غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين ما طلعت الشمس ايران قوم افطروا قبل ان تغرب الشمس ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالقطر ولو كان القضاء واجبا عليهم لامرهم به وجوب الابلاغ عليه ولو امرهم به لكان من الشريعه واذا كان من الشريعه فالشريعه محفوظه لا بد ان تنقل اليها وان من كل فدل هذا على انه لا يجب عليه من طبع ابين جماعه سفعيدونه علماء يقولون انه يجب القضاء في هذا الحال لسنا الى قول الفقهاء او الى قول بعض الفقهاء كان موقفنا من ذلك موقفنا ان نقول ان الله تعالى قال فان تنازعت في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وعلم الآخر ذلك خيروا وحسن سؤمن ونقول وما اختلثتم فيه من شيء فحكموا إلى الله وحينئذ لا يبقى لعهد انكلام طيب رجل جاء مع زوجته وفي نهاية المرات وهو يدل أن الجماع حرام لكن لا يغني ان فيه صفاره فما تقول يا اخو وش تقول وش مش الـ مش الـ مش صفاره وش جانا ايش هذا غير رمضان ليه اه ليه الحمد لله انا اولي ان اعرف هل انت معنا او لا طيب يقول انا لا اجي ان عليك الصفاره لكن اعرف ان الجماحه فهل تلزمه الكفارا أو لا نعم تلزمه لأن الرجل هذا غير معروف انتهك حرمة رمضان وهو يعلم أن هذا الحرام فتلزمه الكفارا ولهذا ألزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجامعة إن هذا رمضان ألزمهم بالكفارة مع أنه لا يدفع المجامعة من هذا رمضان جاء رجل إلى بصول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لك قال لي يا اهلا قال اسيت اليك رمضان وانا صائم كانوا اعشي طرفا اعشي طرفا كان ما اقدر صوم شريت متتابعين قال ما استطيع حاطين في جيبين مسكين قام قال ما كل خساره صفاره لا يستطيع فجلس الرجل فؤتي ابي بمكتل فيه تمر يعني زنجبيل تعرفه الزنجبيل تعرفه ها تعرفه تحيا الزنجبيل تعرفه ها يعني الزوالي لا هناك علم الان لكن منخفض منخفض النحت طيب قلت يا بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل خذ هذا في صدقتك فقال يا رسول الله الا اقرم من وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتَنَ أَفْقَرُ مِنْنَا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابه ثم قال أطعمه أهلا الشاهد من هذا الحديث أنه أوجب عليه القفار مع أنه كان لازل أنه فيه قفار طيب رجل زنى يحسب أن نزلنا حلاة لأنه عاش في غير بلاد الإسلام وهو حديث عهد بإسلام فهل عليه الحد لا حد عارف لأن الرجل جاهل الرجل أسلم حديث ولم يدي أن نزلنا حرام فقوله مقبول لكن لو قال واحد, لو قال واحد من العاشف بين المسلمين إنه لا يدي أن نزلنا حرام يقبل أو لا يقبل لكن لا هذا إنسان جاهل نقول لا شيء عارف نقول لا شيء عارف رجول زين وعو علم بنزل الحرام لكن لا يدري ان الزاني المحصن عليه الرجل وقال لو علمت ان علي ان عليه الرجل ما ماجل جورج باولا جورج كما اذا الجهل بالبينات ترتب على الفعل ليس بعذر انما العذر اذا جهل الحكم ذكرنا لكم أول هذا في حق الله في حق المخلوق لا يسقط الضمان وإن سقط الإثم لكن الضمان لا يسقط مثال ذلك رجل اجتر شاكا ظنها شاكه فذكاها وأكلها فتبين أنها بغيره فهل يضمنها أو لا يضمنها لا ما الذي يسسؤ عنه الان الاثم لو اخذ مال غيره متعمدا اثم بلا شك لكن هنا يسقط الاثم ام المسغماء فجسد لانه حق ادمي وحقوق الادمي مبنيه على المشاعه طيب رجل مكره على قتل انسان وقال له المكره ان ان تقتل فلانا او اقتل وهو يقر ان اقتله فقتله هل يقتل القاتل المكره او لا؟ يعني وقتل يعني حق الادمي ما يقدر فيه بالاضراب طيب اذا قال يا ايها الناس انا اعلم هذا اذا لم اقتل الرجل قتلني فنقول هل له الحق ان تقتل نفسك ليه ذلك عليك مالك حق ولذلك اذا ارتفع قتل هذا المقتل انت فاننا لا نرفع عنك القتل بمقتضى الشريعه الاسلاميه طيب اذا جاء قتل شديد واخذ شخص بالغ عاقلا وامسك به وضرب به اسانا حتى مات المضروب هل يغنم الذي اخذ واخذ ضرب به الآخر ليس لأن ما هو تصرف هذا مثل الآلة هذا كالآلة فالضمان على الذي أخر على الذي ضرب به الثاني صرى الحديث الآن آم في كل عبادة بل في كل حق الله عز وجل من المحذورات وانتبه لقولنا من المحذورات اما المقمرات فانها لا تسقط يسقط الاسم في تاخيرها مثلا لكن لا يسقط اداؤها وقراءتها لا بتمام الفاتحه فلو ان رجلا اكل لحم ابل وهو على بغو ولم يعلم ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء فصلى فهل يلزمه ان يعيد الوضوء والصلاه او لا نعم يلزم وذلك لان الواجب يمكن تداركه مع جهل واما المحرم لا يمكن تدارك المحرم انتهى راح فالا هو فهم فعلى هذا نقول اذا ترك واجبا فلا بد من فعله ويقول لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها فعلى رهوان التاخير ولم يحضره عن القراء فامروا بالقضاء اذين هذا بالنسبه للنسيان بالنسبه للجهل الرجل الذي جاء وصلى ولم يتمن انه في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع وصلى صلاة لا أطمئن فيها ثم جاء فسلم على نبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة مرات حتى قال قال المصلي والذي بعثك بالحق لا أرسن غير هذا فأعلمه فأعلمه هنا لم يعذوه بجه ليش يجيب جمال لأن هذا واجب الواجب يمكن تداركه مع جهل فيفهم متواصل بعضهم مع بعضهم فإن قال قائم بالنسبة للواجبات هذا الرجل لم يأمره النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بإعادة ما مضى من الصدوات مع أنه صرح بأنه لا يخص لا يرهاب ثناء جوار وانتم تقولون ان الواجبات اذا كان جاهلا يعذر فيها بالاسف يسقط عنه لكن لا بد من فعل ثناء جوار ان هذه مساله يعني فيها خلاف بين العلماء هل الواجبات تسقط بالجهل مطلقا او يقال بالجهل امكان غير مقصر كان كان مقصرا لمقدر و والظاهر انها تسقط الواجبات بالجهل ما لم ما لم يمكن تداركها في الوقت ويؤيد هذا ان الحديث الذي ذكرناه لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقضاء ما ما من صلاه وامرهم في خفاف افتئات الحاضره لانه يمكن تداركها ولانه مطالب بها الان هو مطالب بها لان وقتها باق ويتفرع على هذا مساله مهمه كثير من الباديه لا يعرفون ان المراه اذا حاضت مبكره لازمها الصيام ويظنون ان المراه لازم الصيام إلا إذا تم لها خمس عشر سنة وهي قد حاغت ولها إحدى عشرة سنة فالحادي عشرة الثاني عشرة والثالث عشرة والرابع عشرة والخامس عشرة خمس سنة لم تصم فهل ننزمها بالقراء؟ فالجواب لا لا ننزمها بالقراء لأن هذه جاهلة ولم تقصر لانه ليس عندها من يسلوها من تسلوها ثم ان اهلها يكون لها انت صغيره معلتي وكذلك لو كان ذا اصل كان مثل هؤلاء نعذرهم لان العبادات بل الواجبات عموما لا تلزم الا بالعند يقول لا تعلم وما كنا معذبين حتى انا باث رسول نعم اذا كان مقصرا فنوزنه مثل ان يقال له يا فلان يجب عليك كذا وكذا قاله عامي مذهب فقال لا يجب هلس العلماء هل ما اسال العلماء قال الله عز وجل لا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تدخلن تشركوا صار رفقيه نعم صار رفقيه هذا نقول انه مقصر وجلال مقصر وينزم ايضا اذا كان الواجب الذي تركه جهلا يتعلق به حق الغير كالزكاه مثلا انسان مضى عليه سنوات ولا يزك ولا المال اللي عنده اجكر لكن لا يدري ان فيه زكاه فهل يلزمه في اداء ما ضاع؟ فالجواب نعم يلزمه لان وقت الزكاه لان الزكاه ليس له وقت محدد تكون في وقت لو اخرها عنه الى خمس سنوات لزمه ان ان يزكي طيب هذا نقول اننا نلزمه بالزكاه وين كان جاري ينادر ايه ذاك يتعلق لتعب... حق اهل الزكاه بها وهو حق علني لكن لا نفسنه لانه كان ايش كان جاري فنين من هذا الحديث مؤيد بالقران الكريم كما سمعتم وينبغي الانسان ان ينظر الى الحوادث باكثاث حق نسكانا أو جهلا أو أسراها أن ننظر إليها نظرة حازم ونظرة راحب نظرة حازم بأن يلزم الإنسان إذا علم أن فيه تقصير وراحب إذا علم أنه إيش لم يقصد لكنه جاهل ما يجي عن شيئا فنقول أنه إن يجب أن ننظر بهذا المنظر وكان شيخنا رحم الله عبد الرحمن بن سالي يقول في المسائل السلافية إذا كان الإنسان قد فعل وانتهد فلا تعامله بالأشد انظر للأخط وعمله به لن انتهى ولكن انهه أن يفعل ذلك مرة أخرى إذا كنت ترى أنه لا يفعل من مقال الحديث ال40 اخذنا بعض الفوائد هنا تخيلوا بعض ايش الفائده الاولى طيب بشان سقوط الاسم في هذه الحوال الثلاث نعم الان خمس دقائق اسئله سلام الله عليكم ما ما جاي يدرس اليوم هل تسمع اسنان مين والله من قرب ولا انا ايش ما قرب من قرب يا علي ها امر الرحمن يقبل الالهه الرسول صلى الله عليه وسلم حابسينه <تصفيق> شنو زبانه وشو اقول شنو زبانه اذن على اصحابنا فاطمه مباجه قلنا لك كان هذا الموضوع هذا نعم وبعدين احترموا كلامي على هذا الحديث في القول المفيد شككته هذا غير صحيح يا حبيبي هي مخالفه للقران كلمه مخالفه صريحه والتفريق بين اطلاق القول وكنا على الفعل العيه عامة من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره يعم من أكره على الفعل كالسبيل الصلم أو على القول وقول بعضهم إنه يمكن أن يوري ويمكن أن يكتد وإنه أستجل الله هذا أيضا غلط إذ أن المكره في تلك الحال يغيب عن مهنه أن, أن يوري في القول أو ينهي التقلب الله في الفعل نعم اود ان اضيف لكم علمنا ان هذا الذي في صلاته لم يمره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بفعل ماض لانهم كان جالس نعم كان مثل ذلك الناسي يعني من نسي ان يتوضا وفاتت الصلاه واليوم الثاني تذكر نعم هل هذا مثل هذا او في فرق يعني ليش مثل ليش مش لان جاهل اعظم من الجاهل اعظم من الناس لانهم كما يقول العوام قله همنا انسانيه حاجي عارف لكن لعدم اهتمامه ومبال وعلم بلافته هذا الغافل نعم قال منهم هو يقول والله رد ياك ربط الله فيعوضه باللا نعم ذكر المصحف يعني كتابه المصحف لا نعم ورحين بعد هذا الحديث هذا الحديث في غاده انه في كتابه فطور انا يمكن ان كل واحد اقواله حبيبي انه ناوي يلبس يعني العشريا بالتمامه في الحقيقه لا يعمل هذا اي واعتقد انه يظهر لي انه الاستراتيجيه الذكيه ما ينكر بل يثمن الاستراتيجيه الذكيه لم يزل ولا زال لطيف فظهر لي ان ما معنى ما, ما ينكم لكن مهما كان يا يا احمد الرجل له قدم صدق في الاسلام وما ما حاسن اذعاس اذعاس اذعاس مساوي والمساويه تكون من اجل منها فدره عام في الجهاد واراده الحق لا تلموافق له اعتقد انيه فكريه ومهتم به يعني يعني هو يوافق اني راضي الصوفيه مم. مم. ان هم متمسكون اصل صح الباقي خلى على في يتشبث بادنى شيء حتى بالجسد اللي على سطحنا اللي باقي يا مرض مسك هالجسد وين مسكوه ها غادر هويا فالهم هل يا يا يترون شك والا من قرأ اول اول رياض الصالحين اول رياض الصالحين اذا قراته انت هذا الرجل سوف يدهي هي مقدمه رياض الصالحين حد زفر جزء الكيمياء وطلاقتها وما اشبه ذلك نعم في أول مرة النهار في رمضان على الصف أو الحلاف لا, لا يصوم علىه كم لا يصوم علىه لا لا يصوم علىه لا لا يصوم ما دام قد عفي عنه فصيئ مهمة حسنا وحين عيد الله وفتك فطول يوم فطول يوم وعطفه برأسه شافيه على كل حال إذا صار هذا الليل بكره كل اليوم يريد أن يمشي لفقه لا تفكرون عن المسائل الذي يبحث منه طالب العلم ما أفضل عن المسائل, المسائل البالي الخفر لكن إذا أفضل الإنسان لعدر غير مصفة الكراءة لأن الكراءة لا يفضل, لا يفضل بها لكن لو أفضل الإنسان لعدر شر فأنا أفضل أن يفتر بقية النهار تهمت؟ نتابة ذلك إنسان أضطر إلى الشور عطش عطش, عطش شديد قل لا أفطر نقول لك أنت أضطعت بقية اليوم ولا يزنك الإنسان وهذه قائدة كل من أفطر أول النهار لعوذلين شرعي فلأكل طول النهار ولهذا ذكر سهمون يعني بمسعود فظن انه قال من اكل اول النهار فلياكل اخر ورفع امثله ان انسان منافق انسان منافق قدم البلد في اثناء النهار قبل الزواج او بعد الزواج يا جماعه المنافق لازم لا ماده منافق يعني الرجل اكثر اول النهار في عذ شر ان يفعلت له اله الى امش نهاه ولهذا علغب علما ورحمه من الله في هذا قام اذا قدم المستشفى المفتخ فوجد زوجته الخطام رد من الحي في اثناء النهار كان هو من جامعه في نفس البلد وقال رجل بالغ عاقل كان على زوجته في هذا رمضان وهو في برد هذا لوج صورتها حالية قدم إلى البلب من السفر وهو مفتر يستمر في إبطار المرأة الحائلة في أول نهار مفترة تستمر في فطرها ولو تهرد من الحال قال الحبيث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في منكبه او المنكبيه اللي فيها نقط السماء هو بينما المنكبيه المنكبيه فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل كان المثل عظيم مثل اخذ المنكبيه يعني مثل الصفوف من اجل ان يستحضر ما يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من وراءه مجد كان نعم مقبضاه على الشكل مقبضاه امسك به وقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل الغريب لم لم يتخذها سكنا وقرارا وعابر السبيل ماشي لم يستقر فيها ابدا ماشي وأيهما أكمل زهدا الثاني أكمل عابر السبيل يعني عابر السبيل ما هو جعل والغريب يجلس لكنه غريب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هاتف وهذا يعني الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها لأنه مهما قال ذلك العمر فإنما آلك إلى مفارقة وإنه فما هي هل يد الصفاء وصروح دائما لا صفوها محفوف بكدر وصروح محفوف بحزن ولا طيب للعيش ما دام من الغصه لذاته في ذكر الموت والهرم فاذا كيف تتمثل كنتيها كانك غريب لا تعرف احد ولا يعرفك واو عابر سبيل ماشي لا تنوي اقامه قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا اصبحت نعم اذا امسي فخلك بالضياف ثلاثه نتظر الصباح واذا اصبحت ثلاثه تنتظر المساء وخذ لصحتك لمرضك ومن حياتك لموتك راهب هذه كلمات من ابن عمر رضي الله عنه يقول لام سيد فلا تنتظر الصباح المعنى اعمل العمل قبل ان تصبح لا ولا تقول غدا افعله لان منتظر الصباح اذا امسى يؤخر العمل الى الصباح وهذا غلط لا تؤخر عمل اليوم لغد اذا صحوت فلاتا قبل المساء يعني تعمل في جهه هذا احد المعاني في الحديث في الاثر او بمعنى اذا امسيت فلاتا قبل الصباح لانك قد تموت قبل ان تصحى واذا اصحت فلاتا تنتظر المساء لانك قد تموت قبل ان تمسي وهذا في افن كثيف جدا ينظر الحوالي كيف نسبته تجد الرجل يخرج من بيته وهو يقول لأهله هيئوا لي الغداء ثم لا تطيب يصاب بحادث ويفارق الدنيا او يموت فجاه وقد شهدا من مات فجاه وقد امسك باستفارق الصياح فكلام المرمن الله عنهنا يحكمني عليه المعنى الاول لا تنتظر الصباح فتؤخر العمل الى الصباح لا تنتظر المساء فتؤخر العمل الى المساء المعنى الثاني ان لا تجعل لنفسك مهله فتقول ساؤجل في المساء اؤجل في الصباح لان هذا امر غير صحيح قد يمسي الانسان ولا يصبح او يصبح ولا يمسي وفي هذا يقول بعضهم اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا سناجع بن جمش اقرا يا المعنى الدنيا لا يهم اللي ما تذكره اليوم وتذكره غدا فاعمل كانك تعيش ابدا الاخره اعمل لها كانك تموت غدا بمعنى لا تؤخر العمل اعملها ولا تؤخر وهذا يروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكنه ليس بحديث قال انه قال عليه الصلاه والسلام وخذ من, من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رضي الله عنه خذ من صحتك لمرضك الانسان اذا كان صحيحا تجده قادرا على الامان ومشرح الصدر يسهل عليه العمل لانه صحيح واذا مرض عجز وتعب او تعذر عليه الفعل او اذا امكنه الفعل تجد نفسه ضيقه ليست منبسط فاخذ من الصحه لايش للمرض لانك ستصوم مرض او تموت وامن حياتك لنور الحي موجود قادر على العمل واذا مات انقطع عمله الا مثل فاخذ من الحياه الى الموت واستعد هذه كلمات لجراث لو اننا سرنا على هذا المنهج في حياتنا لهان علينا الدنيا ولا مبالاه واتخذناها متاعا فقط وذكر الشيخ حسام رحمه الله كلمه فار ينبغي للإنسان أن أن يجعل المال كأنه حنار يرصبه أو كأنه بيت الخلاء يقضي حاجته ترى هذا هذا كان هذا ذل اكثر الناس اليوم يجعلون المال غاية سيركبون المال ويجعلونه مقصودا سوف يفوتهم خيم كثير بيك. بيك. هل أردت الأسئلة؟ نعم إن الله جزيزي تسمى الأعزار الثلاثة الإش؟ إنه أعدار الثلاثة نعم إنه أعدار الثلاثة أعدار الثلاثة هذا هم؟ هذه الثلاثة هم يجي أمنا؟ يعني مثل إنتاج الزهار والطايف إنتاج الثلاثة إنتاج الثلاثة غرق غوظة <تصفيق> نعم وأردت أن تنقل على كل الصائب وأردت أن تحتاج إلى شخص القدر قد تتطور نعم كيف تتطور؟ هذا الفتر بالضروح هذا يعني عنه أنزم مو جهل ولا إنساء ولا إطراق يعني إذا الطلدة إذا, إذا, إذا الزبر لإنقار معصول وإذا عجل نعم شفنا بارك الله فيك كذا كنا الخطا نتجاوز عن الخطا والنسيان والاكراه خاصه بيوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم شفنا فقد يظن الظان انه يكون قايل يعني, يعني انه من السابق يكون في نوع يعني